خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمِنْهَا زَوَّجَهَا وَأَنشَأَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَما يَخْطُونَ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ سلامك ذلك لمن ربكم يملك لا اله الا هو فمن لا تصرف ان تدفع عن الله ولي ينعمكم ولا يرضى عباده الكفر وان تشكر ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرور دعا ربهم من من هنا كما كان يدعو إليه, اليه من كما كان يدعو اليه قد وجانا راهدا دلوا بالنسيه قلت متعد كفرك قليلا انك من احشادنا قوم انا الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ورجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولئك الالباد قل يا عباد الذين وُرْدكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرضى الله عياته